يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما, وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب والأرحام لا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حبا كبيرا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحو ما طاب لكم فانكحو ما قابلكم من النساء ماتنا وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم وَاتُن لِسَافَدُ قاتِهِ نَحْلَح فَإِن طِبِنَ لَكُمْ عَ شيءَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَ فَكُلهُنِي أَمَّرِي آ وَلَا تُتُُفَهَا أَأَنْ وَلَكُمَّ جَعل الله نَكُم قِيامَم وَرْرزُقُهُمْ فِيهاَا وَكْسُهُمْ وَقولُولوا لَهُمْ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 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهن ناراً إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما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 وَلَا تَدَرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَى أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُمْ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 واللاتي يئتين الفاحشة من نسائكم ف فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا والالَّذان يتالهَا مِنكُم فَآذُهُما وََّذَان يأتانهَا منِنكُ فَآذُهُما فَتَبَ وَصْحَا فَعَذِبُ عَنْهُمَا إِ الله كانَانَ تَوْوى بَرحيمَ إِ مَ التْوبَةُ علىى اللهَّ للَِّذينَ يَععملونَ السّء أَبِجَهلَتِ ثَُّ تُبُونَ مِن قَربٍ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 ولا تعذبوهن لما تذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا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 نِسَاءٌ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي اتقوا من الرضاعه وامهاه نسائكم وربائكم اللاتي وربائكم اللاتي في حجوركم من النساء اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا